وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَاذْكُرُوا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ أَنْقَذْنَاكُمْ مِنْ أَثْبَاءِ فِرْعَوْنَ الذين كانوا يذيقونكم اصناف العذاب حيث يقتلون ابناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون نساءكم على قيد الحياة ليخدمنهم امعانا في اذلالكم واهانتكم وفي انجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون فيا عباد الله تأملوا هذه الآية وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم على أن الإنجاء بلاء واختبار عظيم وكل نعمة من النعم التي حولنا بلاء واختبار فأدوا حق الله يا عباد الله ولا تضيعوا حقه نعم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَاشْكُرُوا بِنِعْمَةٍ عَلَيْكُمْ أَن شققنا لَكُمُ الْبَحْرَ فَجَعَلْنَاهُ طَرِيقًا يَابِسًا تَسِيرُونَ فيه فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَدُوَّكُمْ فِرْعَوْنَ وَأَتْبَاعَهُ أَمَامَ أَعْيُنِكُمْ وأنتم تنظرون وَإِذْ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وَأَنْتُمْ ظالمون واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى أربعين لَيْلَةً ليتم فيها إنزال الثورات نورا وهدى ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا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 باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير, لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل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 لانه كثير التوبه رحيم بعباده نعم. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله شهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون واذكروا حين قال اباؤكم مخاطبين موسى بجرءه لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا فأخذتكم النار المحرقه فقتلتكم وبعضكم ينظر الى بعض ثم احييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على انعامه عليكم بذلك وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السهابة يضلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض وأنزلنا عليكم المنة وهو شراب حلو مثل العسل والسلوى وهو طائر صغير طيب اللحم وقلنا لكم كل من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب أخي الكريم احذر أن تكون ظالما لنفسك واحذر أن تظلم الآخرين واحذر الظلم الذي بينك وبين ربك وعليت أن ترقي نفسك بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح فإن خالفت فأنت ظالم لنفسك أسأل الله أن يرفع عنا ظلم الظلم وأن يرفع عنا ظلمنا لأنفسنا وأن يجعلنا مباركين من فوائد الآيات عظم نعم الله وشثرتها على بني إسرائيل ومع هذا لم تزدهم إلا تكبرا وعناتا ساعة حلم الله ساعة حلم الله تعالى ورحمته بعباده وإن عظمت ذنوبهم الوحي هو الفيصل بين الحق والباطل هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد